بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت تعناقهم لها خاضعين وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسياتيموا أنباء ما كانوا به يستهزئون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 وابعث في المدائن حاشرين ياتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوهم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا فرعون أهن لنا لأجرا كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون قلقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يافكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال أهامنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصالكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا مقلبون إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أنسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعال قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم لآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم اذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا وآباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم آباءكم لقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي, لي صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تحزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا منت الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم كم أو ينتصرون فكبكبوا في هم والغاهون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتق الله وأطيعون وما أسألكم عليه نجر إن اجري إلا على رب عالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك لارذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إننا إلا نذير مبين قالوا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 إن جري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فرهين فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فات بآية إن كنت من الصادقين قالها ين قها شرب ولكم شرب يوم معوم ولا تمّها بس فياخذكم عذاب يوم عظيم فقرواها فأَصبحناادين فخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم م مين وإن ربك له العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسين اذ قال لهم أخهمم لوطنا لا تتكون إني لكم رسول ن مين فاتقل ماطيع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 عليهم مطر فَسَاءَ مطر المنذرين إِنَّ في ذلك لآية وما كان أكثرهم مُؤْمِنِينَ وإن ربك له الْعَزِيزُ الرحيم كذب أصحاب لئيك الْمُرْسَلِينَ إِذْ قال لهم شعيبنا لا تَتَّقُونَ إِنِّي لكم رَسُولٌ نامين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من نجر إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا المستقيم ولا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 الَّذِينَ آية وَمَا كَانَ أكثرهم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ لَمِينٌ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةٌ يَعْلَمُهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ لُعْمَانٍ فَقَرَأُوهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ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 لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلى انا آخر فتكون من المعذبين وأنزر عشيرتك لقربين واخف الجناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل نبئكم على من تنزل الشياطين تن